لَا تَجِدُ قَوْمًا يَشَدُّونَ للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ na ncara? Zalik bae nminhum tissinawu ve anam la yistebu.